سيدة تسأل وتقول ذهبت إلى طبيبة نساء فأدخلت جهاز كشف في الفرج، فهل يجب ذلك الغسل أو الوضوء؟ وإذا كنت متوضئة هل أصل الوضوء؟ قال الأئمة خروج أي شيء من السبيلين ينقض الوضوء كالريح والبول والجهاز الذي يكشف به على الفرق إذا دخل فإنه يخرج ولا يبقى وعليه فالوضوء ينتقض نص على ذلك الخطيب في شرح متن أبي شجاع في فقه الشافعية ولكنه لا يوجب الغسل لأنه ليس معشرة جنسية اللهم إلا إذا نزل بهذه العملية مني وذلك للشعور بالشهوة فيجب الغسل والله أعلم